إذًا رآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّر الضوء وكثيرا وإذا ألقوا مما كان ضيقا مفضلين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا دٌ ودٌ تضورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء الَّذِينَ هُمْ خَالِدُونَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمِ الْآبَاءُ أأنتم أضللتم عباديها أولاء أم هم ضلوا السبيل وقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نشت ذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم تكونا كذلك كبيرا وما هم شنا قبلكم من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام الا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق